book 2 67 i pet 65 65 قطري ثانيه 2 النفي 2 <اثنان> النفي 2 <اثنان> <النفي اثنان> سكبليه برستنيت هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ ن، <تصفيق> لا، يكلف 100 يورو, يورو فقط. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. готова ли هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ لا، ليس بعد. لا، ليس بعد. Но لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا إسكيشلي أوشتي سوپا هل تريد مزيدا من الشوربه هل تريد مزيدا من الشوربه نيه نيسكم بوڤيچه لا لا أريد أكثر. لا لا أريد أكثر. نو إيسكم أوشتي لكن آيس كريم آخر لكن آيس كريم آخر أضعفنا لجباشتك؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ نه، ادفع أطئدين ميسيتس لا، صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد نو вече poznavam وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين شتابوتوشلي утро завкъшти هل تسافر غدا إلى هل تسافر غدا الى داركم не, чак в края на седмицата. Ла, факат фи л-ротла тил-осбуия. Ла, факат фи л-ротла тил-осбуия. Но още в неделя ще се върня. Валакин ни се аржао йоум ал-ахад. Валакин ни се аржао ал-ахад. Дъщариати голяма ли е вече? Хел кадбаларат ибнатука сина рушид? Хел кадбаларат ибнатек син е рушид? Не, тя е едва на седемнайсет. Ле, тя е една баларат, е себя аташара. Ле, тя е една <تصفيق> ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد لها صديق. За <تصفيق> книгата <تصفيق>